رفوت يا <قلها> كلمات على الكدادي. <تصفيق> <تصفيق> <كدا>، أكدا، أكدا، أكدا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 تركي يا مسندي واستمع يا مك فطينه وادري انك يا عضيدي تبي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 يومي شبت الوردة اللي عطر بالله, يوم اللي بالله وكل الخلائق نايمين